50 languages. tochra bughra 29 29 هل هذه الطاولة غير محجوزة هل هذه الطاولة غير محجوة م صاب خ من فضلك قائمة الطعام من فضلك قائمة الطام و يغفغ شت بماذاتنصح؟ ماذا تنصح؟ من فضلك واحد بيره من فضلك واحد بيره س من فضلك واحد مياه معدنيه من فضلك واحد مي معدنيه من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد من فضلك واحد قهوه مع حليب واحد قهوه حليب شو شو شو شوشتم مع سكر فضلك مع سكر من فضلك س شاي ب ج صفاي من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي س شاي ب ج ليمون خسو س فاي من فضلك واحد شاي مع ليمون س شاي ب ش خجاو س من فضلك واحد شاي مع حليب من فضلك واحد شاي مع حليب توتن هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر توتن staffite هل عندكم منفضه سجائر هل عندكم منفضه سجائر سِرْنِچ هل عندكم شعلة نار ولاعة هل عندكم شعلة نار زَأصَم سِشِئِ ينقصني شوكة ينقصني شوكة شَزِيم ينقصني سكين ينقصني سكين جمشخم سشجي ينقصني ملعقه ينقصني ملعقه